لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتنقاهم الملائكه هذا يومكم وتتنقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم تعدون أكطي السجن للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاظا لقوم عابدين وما أرسلناك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 نبُل أَبْعِيدُ مَا تُعْدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ